بسم الله الرحمن الرحيم الف لا تلك ايات الكتاب المبين ان ان سلمت انا نعذير لعلك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 قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أَحَدَ عشر كوتبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بُنَيَّ لا تقصص رؤياك على إِخْوَتِكَ فيكيدوا لك كيدا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويئم نعمته عليك وعلى آجي عقوبك ما أسمها على أبوك من قبل إبراهيم وإضحاء إن ربك عليم حكيم لقد كان في موسف وإخوته آيات للسائل قالوا ليوسف وأخوه أحبت إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم وجه أبيكم وتكونوا مِّنْ أَبِيكُمْ ۖ وَأَدْعُ لَهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّعِيفِينَ ۖ قَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ بَلَغَ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنِّي لَسْتُ يلتفقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على نوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غزا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون قال إني ليحسنني أن تذهبوا به وأطاف أن يأكله الزك وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الفئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعلوه في ويابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وتاغروا أباهم عشاء فما نستدق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيت وما أنت بمؤمن إلانا ولو كنا صادقين عَلَى على قميصه بذمن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت فايا رسل فارسلوا والدهم فابلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسوه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بقصر سنتوهم معتزه وكان فيه من الزاهدين وقالد الذي اشتراه من مصر لن رأته اكرمي مسوا وان وكذلك مكنا نبي يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل احاديث والله غالب على أَمْرِهِ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما فلغ أشده آتيناه حقما وعلما وكذلك نجزي المحسين وراودته التي هو في بيتها عنه وغلقت الأبواب وقالت هيتمك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا نفلح الظالمون ولقد همت به وهمتها دولاء وآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المطلصين واشتبق الباب وقد تطميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أو عذاب أليم قال هي رودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما وآ قميصه قد من دبر قال إنه من كهد إِنَّكَ كي تكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها, حباً قد شغفها حبا إنا لمراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا مسكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقبضحن ايديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا من هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصن ولئن لم يسعر ما آمره ليسجنن وليكون من إذن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني لفضيله الدكتور أحمل فوق رأسي قبدا تأكل الطير منه نبدئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تغزقانه إلا نبأ كما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم ما يؤمنون بالله وهم في الآخرة هم كافرون واتفعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من فمن قضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يجن أوبهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما سعفون من دونه إلا سنا سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أم وأن لا تعلم وَا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ السِّرُّ الْقَنِيمُ وَلَا كُنَّا نَسْرَعُ نَسْلَا يَعْلَمُ يَلْصُوقُ إِنْ كَانَ سِرِّي مَا أَحَدُكُمْ مَا واما الاخر فيحزب فتاكل الطير من راسه اغي الامر الذي فيه تستيان وقال للذي ظن انه ما منه بل عند رب فأنسان الشيطان ذكر ربته فلبس في السجن بضحة وقال الملك إني أرى سبع بقرات كلهم سبع عذاب وسبع شنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعقون قالوا أبغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتكر فحت أمة أنا أنزئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أستنا في سبع فقرات سماه يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وصياف ذات اللحلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين بأبا فما حقتكم فذروه في سنبه إلا قليلا مما تأكلون ثم يَأْتِينَ من بعد ذَلِكَ ذلك شِدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمُوا لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ ثُمَّ يَأْتِينَ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 فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما فال النسوة التي قطعن أَيْدِيَهُمْ إِنَّ ربي بكيدهن عليم قال ما فطبطن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حصل حق الحق أنا راودته عن نبته وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أظنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي إن النسل أما رسل بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مدين أمين قال جعلني على خذائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في القرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمَنُوا وكانوا يجتقون وجاء إحوة يوسف فدقلوا عليه فعرفهم وهم له منترون ولما جهدهم في جهادهم قال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 قالوا سنغامض عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أنا من عمل الكيل فأغسل معنا أقانا فأغسل معنا أطانا نكتل وإنا له قال هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أتيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رد إليهم قالوا يا أبانا ما نبذي هذه بضاعتنا رد إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزاد كيل بعيد ذلك كير يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما موفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما عنكم من الله من شيء إن الشكم إلا لله عليه تؤكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 وَإِنَّهُ لذو علم لما علمناه ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ولما تقلوا على يوسف آوى إليه أطاه قال إني ولما كان اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لشارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفس بصواع الملك ولمن زاء به حمل بعير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 قالوا جزاؤه من وجد في رحقه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا باوعيته قبل وعاء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 نرفع دوجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأسرها ينسف في هي ولم يفدها لهم قال أنتم شروا من مكانا والله أحلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لم شيطا كثيرا فقذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأكد إلا من وجدنا متاعنا عنده إن فلما استيئتوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرقوا في يوسف فلم أبوح الأرض حتى يأذن لي يحكم الله لي وهو خير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 بل القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدروا الجميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هُوَ هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو قالوا كالله تفتأ تذكر فحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوبتي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأتيه ولا تيأسوا من إنه لا يلأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وفئنا ببضاعه وفي الناد بضاعة مزاة فأوقلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم ذاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتخي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لقاطئين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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريحا يروزف لولا أن تفنذون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما جاء الفشي القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تحلمون قالوا يا أبان لما ذنوبنا إنا كنا قاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف قلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل إياي من قبل قد ععلها ربي حقا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 انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلم وعلمتني من تاويل الاحاديث خاطر السماوات والارض انت وليه في الدنيا والاخره توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم اذ أجمعوا امرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما تسألهم عليه من أجو هو وإلا ذكر للعالمين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 من عذاب الله أو تأتيهم الساعة فاغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ذا الله غما انا من المشتكين وما احسن سامع قذ ذلك الا اتانا وحي من أهلي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبلهم ولداء الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرتب عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يستغى ولكن الذي خلّد بين يديه وتفسّر كل شيء وهو له لقوم